بسم الله الرسول والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد ذلك يقرأته في صحيح على وصول العين وصول الشيخ المسامين رحمه الله تعالى حقاً وسلم ما أبحث نعم There is a lot of the قال المقطع موضوع مولى يزيد الله عليه السلام حقيقه تنقيب المقطع حقيقه قول يزيد الله عليه السلام في الكرم والمروءه فهو الحكم كان مثالي في الرياض اللي تقوم وقوله القدم ذات بلد بنطاق اليه الى ثلاث الاسلام مرفوع وموقوف ومقطوع للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقه او سمى وسمي مرفوعا بارتفاع الاسلام للذات صلى الله عليه وسلم ولان الصحابي رفعته الى وهو الرسول الله عليه وسلم فالموقوف حقيقه قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قوم انما الاعمال بها نعم هذا مرفوع المجلس قال اهو صلى الله عليه وسلم ومثال اني ان الله معه فكان اي هذا يسمى مرفوعا, مرفوعا النبي ذلك لكن الحكم هذا من فعله، يعني مرفوع من النبي أن السنه اما قول او فعل او تقرير او صفه او وصف هذا كلها حكم مرفوع نعم ومثال الاقرار كاقرار الجاريه لما قالت عن الرب سبحانه في السماء فكان النبي قال الله في السماء هذا اقرار صلى الله عليه وسلم نعم واقرار الرجل الذي ختم الصلاه للقول هو الله احد إقرار الدالة على زواج ذلك. طيب وما المخفوع حكما؟ يعني ماذا؟ المخفوع لا أدخل جسداتي فهو حكيم ونحن ذاتك مما لا يدل على في والإيمان يعني ما فهو مثل النبي صلى الله عليه وسلم أو هذا كان يقول أنثى قول عائشة من السنة لا يخرج المعتكف من المعتكفي كان يقول أنثى من السنة أن يبقى عند السيلبي وعند البكري سبعة من السنة لما يقول أنثى من السنة ولما تقول عائشة من السنة فهذا الحكم المرفوع حكم إيه المفروض دي معنى المفروض حكم من يعني ما لم يقوله النبي ولم يفعله النبي ولم يقرره النبي لكن هو في حكم ما قاله وما فعله وما اقره لانه اضيف الى سنته او اضيف الى عصره كما قالت اسماء رضي الله عنها نحرنا فاره على عهد الرسول ليس والسلام فاكلنا فاضافتها الى عهد النبي دليل عليه على انه له حكم مرفور نعم، طيب. آه... قالوا منه قال الصحابي ومنه هو الصحابي ومنه الصديق ومنه الحسين ومنه أميره. فقوموا على أحد من الظاهر عنهم كل واحد يقرأ من القرآن ما أراده من البيان والقول على أحد. وقولوا عفوا يمينا على يسار على يسار ولا يرتد عليهم. أو أنهم ويتقول التابعين لانه لن يستحي منه لان التابعين مع النبي فما يقول امرنا احنا ما ندري من الامر لكن لن يكون الصحابي امرنا لما مع عثمان الذي امر فيكون له حكم مرفوع كما جاء الى البخاري حديث عبد الله بن عمر قال امرنا باعفاء اللحيه لإعفاء الإحياء فذلك حكم الايه المفروض نعم. لكن اذا قال القريب الله من لا في في الله من نعم. إذا في وسط نعم لم من الصحراء ففي فيكون مرسلا والمرسل تعرفون حكمه ما نقبله إلا إذا جاء من طرق متعددة في مباينة لهذا في الطريق يعني تعددت المخارج إذا تعددت المخارج هذا اثر من طريق ابن سيد من طريق مثلا الزور ولا الأثر من طريق كذا إذا تعددت الطرق وتبينت فإنه يشد عضو هذا المرسل فيكون مقبولا إنما الموصل عندنا ما يقبل حتى ويكون الاتبار التابعين كسعيد على الصحيح على الصحيح نعم ما قيل إيه؟ آه ما قيل من سنة يعني أن يقول أنا من السنة كذا وكذا وكذلك من السنة وكذلك من السنة ليه؟ لأن العلماء قالوا مصطلح من السنة هذا المصطلح المراد به الطريق ولهذا قد يكون من السنة وهو واجب وقد يكون من السنة وهو مستحب فالسنة نقول صرح فالسنة معناه الطريق يدخل تحت المستحب وتحت الوجه فلما نقول مثلا أنا من السنة أن يمكف الرجل عند السيد مثلا ثلاثا عند ذلك سبعة هذه من السنة الوجبة ولما تقول عائشه من السنة ان لا يخرج المعتكف هذا ايضا من سنه الواجبه ان المعتكف لا يجوز له يخرج المعتكف اذا خرج فانه يبطل اعتكافه يعني هذا وجوب معرفه هذا وجوب الجهل فكلمه من السنه لا تعرف الا للنبي صلى الله عليه وسلم لكنها عمل تكون إيه؟ واجبة أو مصحبة. تكون واجبه او مستحبه فقد تكون واجبة وقد تكون مستحبه لكن ما يقال من السنه ويراد بها سنة أبو بكر وليقال من السنة ويراد بها سنة عمر فإذا هذا مصطلح لا يعرف له إلا جاء لا لهذا صحة أن يكون من قال ذلك له حكم رفعي ثانيا عن قول أن وإن قلت قوة أبيه راقرة أبن للغاية إليهما قوله والمرفوع ما أضحف للسحادية لن يأخذ لهم رقم سنياً وطوفاً لأننا هؤلنا على القحادية وقولنا أن يأخذ لهم رقم احتواجاً لما يوزف لهم رقم ثلاثاً الجواب اذا قال القاضي ان يتم الايه لازم الميزه ثلاثه وهو ان يراقب السعر عند الشراءين قبل ان يتم الوقت يكون فوق الدوله واضح ويكون السعر المؤقت وهو فوق واضح فلو وصل السعر في الشراء احنا يتم يكون واضح فاذا انت لها تكون واضح مقطوع من قبل وهو yes, Europe... ما الذي استفاد به من انفع للشخصه فاذا قال حومه فقومه ومض معها قل هو على ضوء وانما في على الروح الراحي ان هناك فعلا هو قيل في علماء الاسلام استاذ الدكتور محمد السعدي انه معروف في والمراد هنا الذي قال ان الذي <تصفيق> يثبت <تصفيق> ان ثبته كالإضافة السابقة إلى عهد النبي العصنوي أو كأن لا يكون للرأي فيه مجال يعني الصحابي يقول قولا ليس للرأي فيه مجال فحكم حكم مرفوع لما يقول باجتهاد كتكين كفارات مثلا كذكر شيء من الغيبيات ولم يكن معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل فهذا يكون له حكم مرفوع من الصحابي نزع عن كذب، فاذا قال قولا ما في مجال التفسير وانما هذا لا بد فيه من الترقيع من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا نقول حكمه الراس طيب هل قول الصحابي حجة هل قول الصحابي حجه يعني مثلا قال ابن عباس كذا قال ابن عمر كذا هل قول حجه فناخذ به وجوبا كما ناخذ يعني بالنص ولا نعم قال دي مساله خلافيه بين اهل العلم طبعا ده القول بمجرده مش القول له حكم الرب ده لو له حكم الرب يبقى الحجه في, في السنه مش في قول الصحابه <تصفيق> لتوريث الشهاده النبي صلى الله عليه وسلم راته مطولته وفعاله واخواته فهل يعرف احد ويا لهم اقرا المتاهه وابعد عن الهوى ويا لهم خير هل من امه بشفاعه النبي صلى الله وكانهم مقدرون على وليهم في كتاب الناس والتابعون يؤولون الى المهاجرين ولهم النظر والذين وذين باسناد و هذا يدل على ان يوما مسموعا فهذه النجوم تدل على ان قول الصحابه قدرك ومن وقال بعض اهل العلم انه لا حد ذلك الا اذا يفضله على الأحوال لأنه يكون الناس على الله مجتم بعد حذره وقال من يطعى المصورة قال يطاع الله ومن يتولى فما مرضى ماجع عليه المكيرة وقال وقال وقال وقال المصورة وما تناس عنه فانسله ومحروف فأنا لو تبعه محاربة لذلك يقطع على وردتها بغير مقارب أشهر صلى الله عليه وسلم وردت لأدريل حتى حدوثه ولا علم المعيدات من الإسلام ولأنه سحابة جردتين لإنكم عصروني من نظر فقط عيش حدثه ويأخذ منه جده ما فسترين اني زره فذلك يقول ان يشهدوا وصدق الله تعالى ما قال وعرفوا حقوقي ومحاتي وحقي ماذا يسترح ولا لكن ليس ان يكون الامر معروفه نحن كل ذون وما اكثر ما وقع من صبر وان كان الامر افضل من كان معكم خير وطولي ملاجهة على من الخرون. لأكي هذا في خبية لأسر قوة يخدمون قولهم ترجلون لحسن الشجدة وإن الله ورسول. وأن قولهم تعالى ولكن استرعوهم ورسولهم تترعوهم تترعوه وأنهم تترعوا طيباتهم لأنهم الله ولا يحاكمون بقوة الثالثة المال. وأما قردهم أطرقهم أطرقهم أطرقهم فهذا ضعيهم بذلك فيه ولكن هذا لا يقضي أن يكون قولهم يأتي الثاني يعني في المجور قوله هو لا في قوم لا كان من على ان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم احترم قومه قوم صلى الله عليه وسلم في الذين الذين بعده وهذا فقط تريد في اجمع قومه محمد صلى الله عليه وسلم لا يكون افتتوا فإذا وردوا يعني من بعد ولو بإطلاق من بعد بإطلاق فيكون كل ما قال أبو بكر وكل ما قال عمر آه... مقبولا بإطلاق ولا اختبوا بالنذيء من بعد فيما فعله من سنتي فيكون الإخذاء للسنة لكن هؤلاء ألزم الناس السنة. وأعلى من اجل السنه وبالتالي يكون خداؤكم بهما إختداء بالسنة. نعم. قال في الجواب. الجواب هو في الجواب: هذا في الحديث، ولا قاموا بالكونت ولو كان ذلك التادين في القرن الثالث او الاحسن لما فكرت ان بلال بن عمر نعم وان لا يقوم الله طوال مع كل ما قال في نصر رحمه في صحيح البخاري انه كان قومه وهذا وحكم في ان كونها والنصر هو الذي يجعل شيء قال الله تعالى ولكن الله الايمان وقال له ياسم القبض وقل هدوء وضع احتيال اولئك هم في هذه الاحتيال ان يقال اما لقوله صلى الله عليه وسلم على فلا ان قوله خلجا فلا ردد بانه خلجا ياتي الى احتيال بيت وعمر واما انما فمن كان المشهورين مع, ولا مع في الامن فان اتباعهم اولى من اتباع الاهل احمد وصلاه العيد وعن المسلمين ذلك يرد ان اعاصهم وأما مزيلا واما الرسول عرض عثمان بين قومنا هذه هذا حجه فهو قوم به نظر قوي وهو بعيد من ان الامر يحترم في ثلاث احوال وهم ثلاثه أكون الأول من ناط شرع على ان قولا مفجة فهذا هو أحضر ف... بأن قولا مفجة كنت يعني بكره والثاني من رجوع في الكثير وعن كثير فهذا الشرع فالقول بأن قولا مفجة قول قضوية والثالث من فالقول بأن وهذا إذا كان جميع حيث إلي أو في في وهذا هو في في يعني كان المسألة بتتلخص عند الشيخ هنا فإن قول الصحابي الذي ورد النص بخذائي وعمر هذا حجة إلا إذا خالف نصا أو خالفه صحابي آخر وكان الحق مع الصحابي الارض وهذا يعني نقول ان الصحابة أقرب من غيرهم إلى الإصابة لأنهم عاصروا التنزيل وكذلك كانوا سليم القصد والمنهج فهم أقرب وقد ذكر الله سبحانه وتعالى منهجهم فأقوله بقلوبه لكن يبقى أن الحجة تكون حال عدم مخالفة النص أو قول صحابي آخر لا يشهد قوله النص يعني إذا قال قولا ولا يعرف لهم مخالف كده المسأل يعني إذا قال قولا ولا يعرف له مخالف وهذا القول يعني لا يقالف النص هذا يقبل العين ورأسه لما إذا قال أحد قولا وهو على خلاف النص على خلاف النص فإنه يوض على قائله كائنا من كان ولو كان الصحاب انتبهوا مخوان عشان قد يتهم واحد من كلام الشيء الجميل إنه اقتداد أباكي عمر مطلقا <تصفيق> لأن السنة شيء بهذه شابا القول بالذاته القول عمر ما كان مقبولين بالإطلاق وإنما كان مقبولين إذا لن نعرف له مقال جاء من الترمذي أن رجل من الشاب سأل ابن عمر عن التمتع يعني الجمع بين الحج والعمر في سفر واحد فأمر به ابن عمر قال السائل لكن أباك ينهى عن ذلك ينهى عن المصح عن الشمس عن يجمع من الحج والعمره في فقال يا هذا ارايت لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر امرا وامر ابي امرا امر ابي في ام امر رسول الله صلى الله عليه وسلم عارف الامر رسول الله قال قست على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال معبد رضي الله عنه يوشك أن تنزل عليكم حجاره من السماء. أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر عمر. لو كان يجب إثبات القول أبو بكر وعمر مطلقا ما قال ابن عباس كذلك جاء في الصحيح المخالف. اراد ان يخرج كنز الكعبة وإثملا. ويدعم ذلك في الفقراء المسلمين فعنده شيبة ابن عثمان فقال له قال عمر يعني لما قال عمر لقد هممت أن أخرج يعني الأصفر والأحمر وكذا والابيض فأنفقه في سبيل الله في الفقراء المسلمين وفيه قال له شيبة لكنك لن تفعل ذلك يعني شف عمر يقول سافعل فقال جابر لكنك لن تفعل ذلك فقال لما قال لانه لم يفعله صاحبات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ابو بكر فقال عمر هما المران يقتدى بهما ثم ترك ما كان عازما عليه اذا هذا وجه عمر عبد الله عليه هذا، فقول أبو بكر وعمر لا شك ان يقدم على غيره، ولهذا اختلف الصومييون. لو أن قول أبي بكر مثلا لا يعرف له مخالف، مثلا من الصحابة إلا قول نحل الصحابي، يعني إذا خالف قول أبي بكر قول آخر نحل الصحابي. فيهما نقدم من العلم قال نقدم مطلقا قول أبي بكر اللي ورد النصر بالاختداء به هذا في أبي بكر وفي عمر وفي عثمان وفي عليس لهما الخلفاء الأرض قد نقدم هذا القول وبعض العلماء رأى أن الإجماعة ما أجمعوا عليه وكلها تفصيلات نتيجة وجود النصوص الدالة على الاختداء بأبي بكر وعمر أول جدا بلغ بلفاء الرشيدين لكن إحنا نضع ضابطا عاما لهذا نقول نعم هم أقرب من غيرين للحق وأرشع من غيرهم وهم يعني مرجع اختحابة في كل عصر عاشوا أبو بكر مرجع اختحابة عصرة عمر مرجع اختحابة عصرة يعني ابن عباس تقول صحبته عمر سنة وردوا أن أسألوا عن مسألة فكان الناس يهابون أبو بكر ويهابون عمر ويهابون عثمان وعالية هم أبقى الصحابة في عصوره لكن مع ذلك نضبط هذا بالضابط العام الذي نعرفه جميعا وهو أنه إذا خالف قول أحد قول الله صلى الله عليه وسلم فلا حجة فيه يبقى قول الصحابة من حيث هو هو حجة أم لا في خلاف والراجح أنه حجة لكن بشرط أن لا يخالف النص. وألا يخلقه صحابي اخر يكون قوله أو قاع من قوله؟ اختلاف ابن مسعود وابن عباس تكثير الآية إلا مظاهر منها، إلا مظاهر منها. فنقول قول ابن مسعود ليس بأولى من قول ابن عباس ولا قول ابن عباس أولى من قول ابن مسعود من حيث هو، ولكن نوجع قول ابن عباس إلى الدليل قول ابن ما جحو الدليل من قوليهما وإلا السنة قد تقصى على أبي بكر فتقصى على عمر شوف عمر يسأل أبا موسى أنه يجب له شاهد على سنة الاستئذان أبو بكر جاه لم الجده الصحابه الصحابة خطي عليهم السنة في الطاعون الذي يحل بارض إذا قدموا عليه إذا الصحابة قد يهم، الصحابه قد يخطئ وهذا في بكر عمر وغير بكر وعمر عمر، لكنه بكر عمر أقرب من بقيه الصحابة إلى الحق ولا شك، لكن ليس قولهم حجة بإطلاق إلا إذا يعني يعني ما حصل من خلاف النص أو ليس هناك قول الصحابه أرجح منهم. نعم.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 كان عدم هل الماضي مضمت أشمى لله الماضي يريد أن الموقف الحالي إذا تؤذي حنا بلكنا احتدت بأطور الأشهر الأشهر الوقف الحمي في أطول المضع قرد أطاع بأشهر وعشر أليان الزبرة حفظة لإن أطاع بأشهر وعشر أليان وإن ذلك لنا أطاع أشهر أطاع وعشر طبع أطاعت هذا هو لأن هذا يضرط مصر بالأحوال لديه وهذا نشوف أئمة لكن قارب مرأة الحامل تثدي بقى بعد الأجريين. لو جزء ميت من مثلا وهي ستة أشر يبقى نعتدي بالحامل ونعتدي فلو ميت في نقول لا نعتدي بالأشر ربعة أشر وعشر طب, أشر وعشر. طب هذا ماذا عنه وإذا صحابي ابن عباس حبر الامه في القران نعم والمقصود هو ثم نعم ومر عليه الصحابي حينما وضعت يعني خرجت من عدتها وبدات نهاه فمر على ابو قال تعمل نفس رأسنا وضعت الحمد لا لا ان في سعودي لأربعة ايه اشر وعشرة ندفع الرضي لخطار الآن فبابت الى النبي صلى الله عليه وسلم فأدنى لها النبي صلى الله عليه وسلم بالتزوج يبا إذا, اذا وضعت الحمد قطع كل شيء ولهذا النهار لو تزوج النهار بالليل وضعت يبقى خرجت من عدتها في ليلة واحد فرقة من عدتك معنا إذا نجد التعريض إذا نجد التصريح إعلاء الخطبة إذا كانت في العد عدة متوفعة عنها زوجوها ما يصرح كيها بالخطبة لكن نجد التعريض يعني اقتصم مثلا عليها إذا كنت احتاجت أي حاجة <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أنا موجود والحقيقة يعني هذا الرجل هي فقد امرأة ما شاء الله من خيرة في النساء ما شاء الله عليك والله احنا كنا نغبطه عليك وكذا ما تعمل بس هذا بدون بدون ان يكون هناك كلام المحرّض لكن مثل هذا الذي يفهم منه هذا في عدة المطلقة عن جزوة فقط اننا في عدة المطلقة لا يحل التصريح ولا التعريف ولا التعريف امرأة تلقى زوجة تلقى الاولى يوم واحد على زميل <تصفيق> والله هذا يعني شيء شيء يبكر يقول لأخي يعني واحد ليس أخي الحمد لله يعني واحد هذا يقول إنه زشه غضبانا وكذا فبيذكر لزميله وهو حلاق بيذكر لزميله ما جاره بينه من زوجه وعنده رئيسه يقول فانصرفت من عندي فركب سكتوكا مباشرة وذهب إلى البيت وقال لهذه المرأة وكذا إيه تشغير يعني وهذا الرجل اكبر منك أو وهذا الرجل أكبر منك وكذا علمتي ان جبرك والحقيقه هو خلق قياده وخلق صح صاحبه فممكن يحصل هذا الرجل يطلق المراشه وهي لازالت فيقول لها فيقولها تفوتيني جبرك على هذا ايه اللي جبرك على هذا انت امراه جميله او امراه مثلا صغيره لو طلقت منه اخذت هذا حرام هذا حرام فاذا العده في المطلقه لا يجوز نطفش ولا إنما عنها يجوز التلميح لكن هذا لمن كان عازما على الزواج متقيا لله وخبالك متقيا لله وعازم وشي لك يا الله كده وكده <تصفح> وبعدين إنه والله يتيصر لا فالأصل المنع ولا يجوز الإنسان أن يتلاعب بهذه الكلمات أبدا وأنصار لكن هذا في شأن من كان عازما على الزواج ناوي ان شاء الله تبارك الله تعالى. هذا لقطه ان شاء الله يعني ان يحصل منه زواج نعم الايه ولد ولد نعم ولد نعم فان استقلف خالص الصحابه اخر اخذ بالراجح منهم عند من عمر في انه لا؟ ف القول هنا أبي بكر منالحق بالأب كما ثمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم وتحقر قوم آباء نعم فكما أن الأب يحجب الإخوة كذلك الجد يحجب الإخوة هذا القول المشهور عند إبراهيم نعم والقول الآخر إنه له حلق خاصة هذه حلق خاصة منحطش الجد بالإيه بالأب الجد جد وبالتالي يا يقتسم عليكم المراس على تفصيل الجدال في ذلك. هذا في هذا كل شيء هذا بيكون كل شيء طيب هذا طب لو خالف القول الصحابي العمومه لو خالف الصحابي فهذا دلالة العلم أو نقول القول الصحابي أو سحرة من فقط مخصف للعموم يعني لا بالعموم وإذا جميعاً ومن ذلك الهدف المعمر واللضاف الله وضعوا على بل وإن المسهول من قول الذي يوفره أرخه أبقه فما يحصل التوصير بالأخ والظاهر من الله أطارك على حاله مع. ولكن أنا متعمر إذا أحزت سأضع على الحديث فما فاد عن الحضة يقتصانه وهذا فاهير يقتل التخصيص يعني فاهير يقتل التخصيص وقد فاد إذا أردت على الأرض من عنده وطالق إننا مفاجر أو فيعدامه عن العموم لأن الأرض العموم على المسيح الأضراطي تلالة سلطة سلطينية وفيك الصحابي مفاجر العموم لا لا عن يكون هذا هذه القول فيها اطلاق مخاطرة نقول كل فعل اصطحاري هذا يعني لا يكون الا برض هو هذه مخاطره لكن هناك أفعال قد يكون المجال الاشتهاد فيها هذه نعم أما الافعال التي فيها مجال الاشتهاد وورد التصرف الاشتهاد فيها أو بيّن مثلنا الروايات الاشتهاد فيها فهذه نقول هي فهوم صحار فهوم صحار فإذا وافق الفهم النص عن الري وإلى فت فبرايا رضي الله عنه كان يغسل الذراع حتى يشرع في يصل إلى الإبر إلى الإبر ليس فهم للنص تبلغ الحلية من المسلم حيث يبلغ النضوق يبقى كثر بقى طالما الحلية بتزيد معاك واخد بالك تبلغ حيث يبلغ النضوق يبقى ارصا ارصا ارصا حتى كان يصل الى هنا فما يجيش واحد يقول والله هذا لا يعرف الا يعني من قبل النص واخد ابو غراير من كده وحبالك برؤيه برؤية يقول هذا لا يسلم فيل الدليل فين الدليل القفل خلاف ذلك والذين وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم جميعهم ما ذكروا هذا ما ذكروا هذا وقد جاء مصرحا أن ابا هريرة كان يفعل هذا فعلا خاصا يتعجب عن الناس وريانا جاء في رواية أن أحدى السابعين قد اطلع عليه فقال أبو هرية والمسجن قال يا بني فالروح أما أني لو رأيتك يعني ستصلوا علي لما فعلت ذلك لو رأيتك تنظر إلي لما فعلت ذلك فهذا فهم خاص فهم خاص ابن عمر نفسه لما كان يتحرم مواضع النبي في الصلاة على طريق المدينه المدينة منقولش والله إن هذا ما يفعله إلا بنص أو باطلاع نقول لا يخالف في هذا اللي هو راى ان الاقتداء بتاع النبي عام لكن ابوه انكر عليه رضي الله عنه فاذا باطلاق ما نقول بانثار الصحابي يخصص العموم الوارد في النصوص العموم على عموم نساء الصحابي بنحكمه بالنص ف لا. لو قال, قال ابن عمر حين كان يأخذ ما فضل عن الحياة ويقصه إن هذا لا يفعله إلا بالصلاح على الحرم يقول هات النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا ولا أحد من المقتدى المقتدى بهم الذين لزموا النبي صلى الله عليه وسلم واكثر من ذلك ابو بكر وعمر وصلافاء رسولين فعلوا ذلك إنما هو اشتهد رضي الله عنه في الأخذ في الحج ولهذا هو خطة في الحج أنه يرى أن هذا يدخل فيما يؤخذ من الشعر في الحج أو العمرات فكان إن حج أو ثمر قبض عن بحياته فمن صدر إيه <تصفيق> هذا الشعب من رضي الله عنه يبقى إليه هل يتابع أو لا يتابع نقول لا يتابع في هذا لأنه فهو خط منهم رضي الله عنه لا يتابع في هذا أو لكن لا فعل الصحابه ولا رفع الى النبي ولا وفقه النصر بل يبقى وفير أبقه أرخه أرجو كل هذا يدل على الإنفاء والترك عليه على حاله على حال مستحيل أن يكون النبي قد فعل ذلك وهي حجة واحدة لأنه هو قيد قيدا زمنيا إلى حجة يبقى اطلاع ابن عمر لابد أنه سيكون في هذا يا في حدث أو في عمر وكيف صلع ابن عمر على من يطلع عليه بقية الصحابة فهذا اذا يضعف يعني فعل ابن عمر رضي الله عنه فيبقى ان يكون فعل الصحابي منوط بالنصوص ويحكم على الفعل بالنصوص قال له عائش رضي الله عنه كانت ترى جواد مرور المرأة بين هذا المصالب ليه؟ وكان إذا سمعت الخبر أنه النبي صلى الله عليه وسلم أو يقطع الصلاة المرأة والكلب الأسود والحمار تقول بسمع عدلتمون بالكلاب بسمع عدلتمون عدل بالكلاب لقد كنت أنام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو صلى فيقول أنا إنتوا الحاطينه بالكنف، الكنف الحمير آه إنتوا الحاطينه بالكنف، فرأى الرضيع بفهمها أن هذا المص المرأة ورد تخصيصه بنومها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فهم أرضى، الخاص. وفهم أرضى لابد عليه لأن لها لأنه فرق بين أنه القرار الجنوس وبينه، فإذا لو مشينا إحنا مع أفعال الصحابي وعددناها مخصوصاً للعمومي فإن هذا الأمر سيكون فيه يعني نوعه مخاطرة. طيب، ثم عرف الصحابي وهو من الشماع بالنبي صلى الله عليه وسلم به ومت على ذلك ولو إيه؟ ولو تخلى له عن وعن صحيح طيب نقف عند المقصور نقف عن الحديث المقصور طيب أتلنا الصحيح مسلم معه فعل عثمان رجل عنه في الأذانين فعل عثمان في الأذانين طبعا جاء في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن أذانا وحيدا حديث سيد بن يزيد قال كان الاذان على عادة رسول صلى الله عليه وسلم واحده فجر عثمان فاح في الاذان هل نقول هذا مخالف للنص اولا عندنا المساله مهمة اللي احنا قلنا عليه عثمان رضي الله عنه الصحابة أجمعوا على صحه قبل الاذان هذا مش على عثمان اجمع الصحابه عليه ما في مخالف الحاجه الثانيه هل هو مخالفه لما كان علي النبي صلى الله عليه وسلم نقول لا هو زياده هذه زياده خارج زمن العباد عثمان كالنفس اذا دخل وقت الجمعه جاوز صاعد المنبر وارجل الموارد ولا في سنه بليه ولا اي حاجه عثمان نبي يخالف النبي زياده انما عثمان عندي عثمان زاد قبل الوقت ادانه في السوق يعني يا ناس اوصل ادي اللي عثمان لكن عثمان لما الليخر وقت الجمعه في علوم فقه النبي تماما ياسير المنبر ويصعد ويؤدي المواد البيناديه انما احنا النهارده بنعمل ايه بنؤدي بين البيناديه الخفيف والاذان الاول نصلي بعديه سنه يبقى إحنا نحسنا نحسنا سنه عملنا لها ايه صفر ثمان ازل وبعدين يصلي وبعدين اطلع على المنبر ويؤذل المؤذن بين يدايته ده لكان عليه النبي ولكان عليه عثمان تجي تكلمه عثمان فاعر عثمان فاعر عثمان ما فاعر شيء انسي الجمعة خينما كان يدخل وقتها انما عثمان القلب يدخل الجمعة يبقى تواحد يناس في السوق يناسي لكن لما جاءت الجمعة ولهذا إنسا النهاردة اروح للسوق ونبه او امسك الميكروفون ونبه قبلها بتاع فيش, فيش مشكلة فيش مشكلة وليهذا هؤلاء يخالفون فعل عثمان ولو كانوا يدعون الاستقامة على فعل عثمان عثمان ما خالف النبي صلى الله عليه وسلم عثمان كان يؤذن بينه أذن واحد ذات وهو على برس فمتى كان يصالع عثمان السنة ولا الصحابة السنة متى ومنين جات السنة دي؟